الثالث من الحمور المتعلقة بالتحمل والأداء هو الإجازة قد عرفنا أن وجوه التحمل والأداء فيما مضى عرفنا أنها ثمانية وقد مضى لنا منها الأول والثاني الأول الذي هو السماع من الشيخ كون الشيخ يقرأ من حفره أو من كتابه أو يملي إملاءا على التلاميذ وهم يكتبون منه فإن هذا هو هو التحمل بالسماع من لفظ الشيخ بالسماع من الشيخ وإذا حدث عما أخذه بهذه الطريقة التي هي السماع فإنه يقول سمعت وحدثني سمعت وحدثني و والثاني القراءة على الشيخ وهو يسمع سواء قرأ الذي يروي عنه أو قرأ عليه وهو يسمع وهذا يسمونه عرضا لأن التلميذ يعرض على الشيخ والشيخ يسمع وهذا يسمى عرض وهو القراءه على الشيخ سواء كان يقرا عليه بنفسه او يقرا عليه غيره وهو يسمع منه واذا روى بهذه الطريقه فانه يقول اخبرني اخبرني او يقول اخبرني حدثني قراءه عليه وانا اسمع او قرئ عليه وانا اسمع حدثني قراءه عليه او اخبرني قراءة عليه او قرأ عليه وانا اسمع هذا اذا كان الذي كان يقرا عليه يقول قرات عليه او حدثني قراءه عليه واذا كان يسمع من غيره واذا كان غيره يقرا ويسمع فيقول قرأ عليه وانا اسمع قرأ عليه وانا اسمع هذه الطريقه الثانيه الأولى السماع من لفظ الشيخ والثالثة القراءة على الشيخ أما الثالثة التي معنا فهي الإجازة وهي إذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه مسموعاته وان لم يسمعها منه أن يروي عنه كتبه ومؤلفاته وإن لم يسمعها منه وهذا يقوم عن طريق الاجازه بأن يقول أجلس لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو تروي عني الكتب الفلانية أو تروي عني مسموعاتي فهذه تسمى إجازة وقد اختلف في اعتبارها وفي الرواية بها فمن العلماء من صحح الرواية بها مطلقة. فمنهم من صحح الرواية بها مطلقه وأنه يروى بها بدون قيد أو شرط فمنهم من منع من الرواية بها مطلقا ومنهم من أجازها مطلقا ومنهم من ومنهم من فصل, ومنهم من فصل. ف... القول بالجواز مطلقا فيه تساهل، القول في الجواز مطلقا فيه تساهل، والقول بالمنع مطلقا فيه تشدد، القول بالمنع مطلقا فيه تشدد، ومن العلماء منفصل بين هذين القولين، منفصل بين هذين القولين، أقوال بين هذين القولين. فمنهم من قال إنه يروى بها ولكن لا يعمل يعني تجوز الرواية في هذه الطريق ولكن لا يعمل بما جاء من هذا الطريق ولكن لا يعمل بما جاء بهذه الرواية ومنهم من عكس وقال لا يروى بها ويعمل لا يروابها ويعمل بما جاء فيها ومنهم من قال إنه يروابها ويعمل إنه يروابها ويعمل يعني تصح الرواية بها ويصح العمل بها ايضا فيجمع بين الرواية والعمل لا ينفيان جميعا ولا يثبتوا واحد دون الآخر وإنما تصح الرواية ويصح العمل بها لكن على اختلاف بينهم فيما يعمل به وما لا يعمل به ومن الذين أجازوا الرواية بالإجازة بالغوا في إثباتها وفي تقضيلها على غيرها حتى قالوا إنها خير من السماع وأنها أفضل من السماع التي هي الطريقه الأولى من طرق التحمل وهذا فيه فيه تشاهل وفيه تفريق لأن السماع هو أعلى شيء لأن الشيخ يحدث والتلاميذ يسمعون ويسمعون من لفظه وكيفية النطق بالكلمات وكيفية وضطها وهذا لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ وهو يسمع لأن الاجازه ليس فيها لا سماع من الشيخ ولا قراءة على الشيخ وإنما هي إذن بأن يروي عنه المؤلفات أو يروي عنه المسموعات فقد يقرأها على خطأ وقد يخطئ في قراءتها فيأتي بها على غير صيغتها ومن المعلوم أن السماء من لفظ الشيخ فيه السلامه من مثل هذا المحلول فالقول بأنها فوق السماع أو أنها أفضل من السماع يعني هذا قول فيه تساهل وفيه تفريط لأن السماء لا يماثله لا يماثله شيء من طرق التحمل بل هو اعلاها وهو الأصل فيها أن المحدث يحدث والتلميذ يسمعون ويرون عنه ما سمعوه منه ويقولون سمعت فلانا وأحدثني فلان What a half folks. Mm, grab your mouth. This is the many. Yeah, he not reading them either. بين الإجابة والسماع، ولم يجعلها أفضل من الس، ولم يجعل ولم يجعلها أفضل من السماع، ولم يجعلها أفضل من السماع، وقيل أفضل من السماع هذا القول الذي قلنا فيه تساهل شديد، ومن العلماء من سوى بينهما فقال هي مثل السماع وتماثلة للسماع وأنها في درجته وأيضا هذا فيه أيضا تساهل. لأن السماء لا يماثله طريق أخرى ولا يماثله شيء من الطرق بل هو أعلىها والإجازة دونه بلا شك والإجازة دونه بلا شك. نعم. نعم. بعد ذلك لا نعم. نعم. نعم. نعم. القول الراجح أنه يعمل بها ويروى بها ويعمل وأنها دون السماع ليس كما قاله من تساهل وتوسع وفضلها على السماع بل هي دون يعمل بها ويروى بها ولكن لا يقال أنها مثل السماع ولا أنها أعلى من السماع فهي لا تماثله لا تفضله ولا تماثله وإنما هي دون وقال هذا يعني وهذا عند السلف ان ادون السماع وأنها ومن العلماء من سوى بينهما واستوى لدى اناس سوى استوى لدى الخلف يعني الخلف سوى بينهما وجعلوا ان الاجازه مثل السماع واذا فقد السلف العلماء في مساله الاجازه من هم من اجازها بتوسع ومنهم من منعها ومنهم من منعها مطلقا فشدد ومنهم من اجازها مطلقا فتوسع بل جعلها افضل من السماء ومنهم من اجاز الروايه دون العمل ومنهم أجاز العمل دون الروايه والقول الراجح انه يعمل بها ويوروى بها ويعمل ولكنها لا تساوي السماع ولا تماثله لا تساويه ولا تماثله ولا تفضله بل هي بل هي دونه وهذا الذي عليه السلف أو مشهور عن السلف ومن الخلف من سوى بينهما وجعل الاجازه مماثله للسماع ومساويه للسماع ثم وهذا ما يتعلق بالنسبه للخلاف فيها وفي الاحتجاج بها هل يحتاج بها أو لا يحتاج؟ ثم بعد ذلك هناك الإجازة لها أنواع وهذه بعض أنواعها أن يعين المجاز والمجاز له أن يعين المجاز الذي الذي أجازه من الناس والذي أجاز له أن يرويه الذي أجازه أن يرويه والذي أجاز له أن يروي وهو اجازه خاص خاص, خاص بخاص يعني يجيز شخصا بشيء معين يرويه عنه لان يقول أجلت لفلان أن يروي عني الكتاب الفلاني أو أجلت لك ويخاطب إنسانا معين أن تروي عني الكتاب الفلاني فهذه إجازة خاص بخاص يعني المجاز له معين محدد شخص فلان أو يخاطب شخصا بعينه ويقول أجلت لك والمجاز به الذي أجازه أن يرويه أيضا محدد يعني أقول أن أجلت لك أن تروي روايه صحيح مسلم أو صحيح البخاري او الكتاب الفلاني او كتاب السنن الفلاني فان هذا حدد له الشيء الذي أجاز أن يرويه عنه وعين المجاز له الذي هو الشخص الذي أذن له أن يروي عنه وهذه أعلى أنواع الإجازه وأفضل أنواع الإجازه لأن فيها تحديد ليس فيها ابهام وليس فيها تعميم وانما هي تحديد للراوي بالاجازه وتحديد للمروي بها الذي هو المالوم فيه ان يروى عنه وهي اجازه خاص بخاص اجاز شخصا معينا ان يروي عنه كتابا معينا إجازة لشخص معين أن يروي عنه كتابا معينا فهي إجازة خاص لخاص والثانية أن يعين المجاز له أن يعين المجاز له وهو الراوي الذي يروي عنه ولكن لا يعين المجاز له أن يرويه عنه أي مجاز به بل يعمم فيه ويقول أجلت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي يعمم في المروي عنه يعني ليس مثل أول الكتاب الفلاني أجلت لفلان ابن فلان يروي عن الكتاب الفلاني خاص بخاص هذا خاص بعام خاص بعام يعني المجازله معينة المجازله له معين محدد أجلت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي عني أو أن يروي مسموعاتي فهو حدد من أجيز له أن يروي عنه وعمما في الذي أذن أو أذن له أن يرويه عنه وعمما في المأذون له أن يروي عنه ويقول أجلت لك خاطب شخص معين أن تروي عني مؤلفاتي أو مجموعاتي أو أجلت لفلان ابن فلان أن يروي عني مجموعاتي أو مؤلفاتي وهذه يسمونها اجازه خاص بعام يعني أجاد لشخص معين خاص أن يروي عنه لكن ليس على سبيل التخصيص في مروي عنه وإنما على سبيل التعميم في المرويات وعلى سبيل التعميم في المسموعات وفي المؤلفات وهذه سائغة عندهم ولكن الأولى أفضل منها الأولى أفضل منها وهي إجازة خاص بخاص لأنه حدد له الشيء الذي أراد أن يرويه عنه وإذا عمم مطلقا يعني بأن يقول أجلس للمسلمين أن يروع عني المجازلة هو عمم فيه مطلقا أجلس للمسلمين أو يخصص في عصره يقول أهل زماني أجلس لأهل زماني فقط أو أهل عصري فقط هذا صحيه منع يعني رد الرواية بهذه لأنه إجابة مطلقة في المجازله إجابة مطلقة في المج في المجازله ثم عامة في المسلمين الذين في زمانه والذين يكون بعد زمانه أو أو أخص منها وأقل ولكنها أيضا عامة وهي التخصيص بأهل عصره التخصيص بأهل عصره وأهل زمنه فهذه صحح منع صحح هذه المنع زواية لا يروى بهذه لأن بها تساهل وإفتاح المجال لكل من هب ودب فصححوا منع هذه واعتمدوا المنع شهور يعني واعتمد المنع في هذه التي عمم فيها في المجازله إما على سبيل العموم مطلقا أو على سبيل الحصر في زمن معين واعتمد هذا المنع ما لم يحدد ويحصر في أهل بلد معين ما لم يحصر في أهل بلد معين مثلا أو طائفة من الناس معينين بأن يقولوا أجده لأهل مصر يعني بلد معين بلد معروف لم يعمم بأهل زمانه ولا للمسلمين جميعا وإنما خصه في بلد معين أو بصفة معينة فهذا أجاده بعض العلماء يعني مثل هذا مثل هذا أن يخصص بأهل بلد وأن يكون محصورا في أهل بلد بأن يقول أجلت لأهل مصر أو مثلا لأهل المدينة أو لأهل مكة أو لأهل البصرة بأن يحدد بلدا معينا وبلدة معينه واذا فعندنا ثلاثة أنواع من أنواع الإجازة الإجازة إجازة خاص بخاص وهذه أحسنها وأفضلها أجلت لي فلان أن يروي عن الكتاب الفلاني والثانية أن يحدد المجاز له ويعمم في المجاز به لأن يقول فجلس لفلان ابن فلان أن يروي عني مؤلفاتي أن يروي عنه مؤلفاتي والثالثة أن يعمم في المجاز له أن يعمم في المجازله تعميما مطلقا أو مع حصر في أهل زمنه وأن يقول أجلت للمسلمين ان يروى كتبي أو أن كتاب الكتاب الفلاني أو أجلت لاهل زمني أن يروى عن الكتاب الفلاني أو كتبي فهذه صحح المنع فيها واعتمد المنع فيها لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المجاز له المجاز لهم بالاجازه محصورين في اهل بلد معين فان هذه تجوز عند عند بعض العلماء كان يقول اجل اهل مصر او اهل المدينه او لمكة او لاي بلد معين يحدده وينص عليه حاصل ان الذي عندنا في هذه ال... في هذا الدرس مسألة مسألت الاحتجاج بالإجازة أو العمل بالإجازة او كونه في رابها أو لا يرابها هل هي طريق من طرق التحمل أو لا؟ وقد عرفنا أن فيها قولان متقابلان أحدهما في غاية التساهل والثاني في غاية التشدد الأول في غاية التشدد فه قوله لا يروى بها قال عنه مصنف وضعف يعني ضعف هذا القول جائزها إجابة مختلفة فقيل لا يروى بها وضعفه فقيل انه لا يروى بهذه الاجازه ولكن ضعف هذا القول ولكن ضعف هذا القول وقيل لا يروى بها وقيل يروى وقيل, يروى وقيل لا يروى ولكن يعمله وقيل لا يروى بها يعني ولكن يعمله وقيل عكسه وقيل أفضل من السماء وقيل عفشه بأن يعمل بها ولا يروى بها يعني يعمل بها ولا يعتمد عليها في الروايه بها والقول الذي بعد هذا هو المقابل للقول الأول الذي فيه التشد الذي فيه التساهل حيث قال وقيل أفضل من السماء فقيل إنها أفضل من السماع الذي هو السماع السماع من الشيخ وقيل أفضل من السماع والتساوي نقل عن بعض العلم والتساوي يعني بينها وبين السماع نقل ثم ذكر السيوطي القول الراجع وهو أنه يعمل بها ويروا بها ويعمل ولكن ليس كما يقوله من من تساهل وتوسع وقال إنها خير من السماع وأنها أفضل من السماع بل هي دون السماع وهي دون السماع السلف واستوى يا لداء الخلف من خلف بينها لكن الصحيح أنها دون السماء وأنها ليست مماثلة له ولا أفضل منه بل هي دونه وهي أيضا دون القراءة على الشيخ وهي دون القراءة على الشيخ التي هي المرتبة الثانية أو الطريقة الثانية من طرق التحمل أينا بعده أي ثم بعد هذا المساله الثانية وهي ذكر شيء من أنواع الاجازه وهي إجازة خاص بخاص وخاص بعام وعام في خاص عام الذي هو التعميم في المجازله مع التخصيص في المجازبه أو التعميم في المجازبه وهذا هو الذي قلنا انه رد واعتمد القول برده ما لم يكن المجازله محصورا في اهل بلد معين كاهل مصر أو أهل المدينة أو مكة أو البصرة أو الكوفة أو ما إلى ذلك من المدن التي يكون أهلها محصورين، فهذا استثني من القول بالمنع بالنسبة لمن اجيز له أن يروي، فاجيز لمن حصر لمن كان حصرهم على هذا على هذه الطريقة. وهو انهم محصورون في بلد معين أنه يجوز أن يروى بالاجازه في هذه الطريقه